بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إ ذ ا ابتالوا على الناس يستوفون و إ ذ ا كانوهم أ و وزنوهم يخسرون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 وما أ د ر ا ك ما سجين كتاب مرقوم ويل يوم ئ ذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 ما كلا ا ن انهم عن ربهم يومئذ ل م ح ج و ب و ن ثم إ ن ه م ل ص ا د ا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به كذبون. كلا إ ن كتاب ا ل أ ب ر ا ر لفي عليين وما أ د ر ا ك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون الاضرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم يسقون من ر ح ي ك مختوم ختامه مثق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون و م ز ا د ه من تسليم عين يشرب بها المقرهون إ ن الذين أ ج ر م و م كانوا من الذين آ م ن و ا يضحكون و إ ذ ا مروا بهم ي ت ع ا م ز و ن و إ ذ ا ا ن ق ل ب و الى أ ه ل ه م فاكهين وإذا رأوا وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا ي ف ت ح y o d